ودّي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلّم لي على هذي الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويراها يذكرني امامها وداعي لي وداعي لي يساعي بهم من الصفه للمروه يا شارب من زمزم اتذكرني بالدعاء يا ساعي بهم من الصفا للمروة مروه. يا شارب من زمزم اتذكرني بالدعاء يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة أطلب من مولك الرحمة واسأله الرضا ودعيلي ودعيلي ودلي سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلم لي على هذي الأمم ودلي سلامي يا رايح للحرم حرم وداعي لي وسلم لي على هذه الأمم انظر للكعبة محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وداعي لي ودعي راح للهادي حب النبي محمد مالك حب النبي محمد كل ادخل من باب السلام بتأدوب واحترامي ادخل من باب السلام بتأدوب واحترامي صلي على طهى إمامي وسلم على الهادي وادعي لي وادعي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم وديني سلامي يا رايح للحرم ودعيني وسلم لي على اهل الامم انظر للكعبة محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويراها واذكرني امامها وادعيني